ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجذون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لدام